صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين أكل خمط واثل واثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفرو وهل نجازي إلا الكفر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 ولقد صدق عليهم إبراهيم ظنّه فاتبعوه فاتبعوه إلا فرق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من رَجِيمٌ مِّمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ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 قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفا كون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يرجع بعضهم إلى يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكونا مؤمنين قال